ومن الجزيرة لكم ما شور و لكم ما شور يا دولة ميرنا المنصور يا دولة ميرنا المنصور مبروك مبروك يا المنصور مبروك مبروك يا المنصور والملك يقال غدا ما وسطي بغداد دحرنا الجور في وسطي بغداد دحرنا الجور والملك يقاد غدا ما جور والملك يقاد غدا ما جور قد قال لكم شاكر المنصور قد قال لكم شاكر المنصور والملك يقاد غدا ما جور والملك غدا ما سجن المفخخ هذا منازل سكن المفخخ هذا مناصر والمالكي قد غدا مقهور والمالكي قد غدا مقهور لكم منشور ومن الجزيره لكم منشور يا دوله ميرانا المنصور يا دولة أمير أنا المنصور مبروك مبروك يا الماسور مَفْرُوكِ الْمَاسُورُ، الْمَالِكِ يَجَادُغَدَمَجُورٌ، الْمَالِكِ يَجَادُغَدَمَجُورٌ. ورسالة من شباب الجزيرة إلى كنت أبي بكر البغدادي، واصلوا طريقكم إلى بغداد وادحروا المجوزة في كربلاء والنقاف، ونحن معكم الجزيرة بإذن الله. الله أكبر.